وجميلا وذرني والمكذبين أول نعمة ومهلهم قليلا إن لدينا وجحيما أن لدينا وجحيما وطعاما ذا قصه وعذابا اليما يوم ترجف الارض والجبال وكانت الجبال كثيبا مهيلا اننا ارسلنا اليكم رسولا شاهدا عليكم كما ارسلنا الى في فعصى فرعون الرسول فأخذناه اخذا وبيلا فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا السماء؟ وقعده مفعولا إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين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 يعلم أنك تقوم أدنا من ثلثي الليل ونصفه وثلثه ونصفه وثلثه وقائفة من الذين معك والله يقدر الليل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 سبيل الله فقرأوا ما تيسر منه فقرأوا ما تيسر منه وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا وما تقدم لأمفسكم من خير تجدوه عند الله تجدون وما اجر واستغفر الله ان الله غفور رحيم